وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنَ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَالُوا كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض لم نمكن لكم وَأَوْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا لَهَا نَهَارًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بعدهم قرننا خرين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 وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مُسْلِمٍ وَلَا تكونن مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عباده وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ يَا شَيْءَ نَكْبُرُ شَهَادَةً şehidin beni ve benekim ve öpüyelileye bu al Qur'anı lezirlerim bizi ve مع الله آلهة نخرا قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون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 وَمَنَ الظَّمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُمْ فِتْنَتَهُمُ إِلَّا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 وَجَعَلنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يؤمنوا بِهَا حتى إِذَا جاء kayücadelunak yekulullezinekferu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 بل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون وقالوا ان هي الا حياه الدنيا وما نحن بمبعوثين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 وللدار الآخرة خير للذين يتقون أ فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك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 حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعراضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لَنفَقًا فِي الْأَضْئِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم إليه يرجعون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 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أممنا مثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُل رَّأَيْتَ كُم إِن تَأْتُوكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ تَأْتُكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلو لئذ جاءهم بأسنا تضرعوا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 فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف لايات ثم هم يصدفون قل رايتكن ان اتاكم عذاب الله بغته نوجهره هل يهلك الا القوم الظالمون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 قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ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 وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من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 كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عامل منكم سوء بجهالة ثم متاب ثم متاب من بعده وأصلح فإن غفور رحيم. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَعْبُدَ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ضللت اذا وما انا من المهتدين قل اني على بينه من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به الحكم لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي لمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو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 ثمَّ رُدُوا إلَى اللَّهِ مَوْلاهُ الحَقَّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لإن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين Kuille oun ci qumminhä bin kulli ka bin sum قله والقادر على أيبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيع أو يلبسكم شيع ويزيق بعضكم بأس بعض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 Olaik, kılınabesilu ma la على أعقابنا بعد إذ الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا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 وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَأْتَ التَّخْذُ أَصْلَمَنَا لِهَا إِنَّ يَأْرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَعْلَمَ مِنَ اللَّهَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ لَافِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازغا قال هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر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 وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ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 وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بلمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لا إك لهم لمن وهم مهتدون وتلك حجتنا قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا لهم اسحاق ويعقوب. كلا هدينا. ونوحا هدينا من قبل. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكر للعالمين وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَن الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ موسى نُورًا وَهُدًى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لمتعلمو أنتم ولا أباكم قل لله ثم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 والذين يؤمنون بلا خيرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وَمَنَ الظَّمُ افترى على الله كذبا وقالوا إلي يوحى إليه ولم يوح إليه شيئا ومن قال سأنزل مثل ما ومن قال سأنزل Vallu teraizı zallımlı, fi gamaratı mümt ve Malaikatı basıtu aydihim ve Malaikatı اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون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 وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمُوا أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا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 وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خَضِرًا نخرج منه حبًّا متراكباً، ومن النخل من طلعها قلوان دانية وجنات وجنات من أعنب وزيتون ورمان مشتبه وغير متشابه. Oğrul, ila thmeri, ıza a thmar ve yenge. İn nfi zanı kum Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Rabbimizin bir tan00 Sodух jeu anything buyurduk. Kimsleri whiteいました ama böyle Ana yekunluğu olmamış ve nam tükülmüş. O kraldır. O kraldır. O kraldır. O kraldır. O kraldır. O kraldır. O kraldır. O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 ve la tesbül olanlar yedagon min doni Allah faysbül Allah adolan علم كذالك زييا لكل امّة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 سَوَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عليهم كل شيء ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي إن عدوا شياطين الإنس والجن بعضهم إلى بعض زخرف القول غنورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِذَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَآخِرَةِ وَلِيَرْضَوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْتَرِفُونَ دال اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انهم منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين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 وَمَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَضْطُرِرْتُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر لثم وباطنه إن الذين يكسبون لثم سيجزون بما كانوا يقترفون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 kumlamuşrık on. A veya man kan meyit, fahiyi lahu ve jälna lahu nuri yemşi bihi fin كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمُ آيَةٌ قَالُوا لَنُّوْمِنَ لن حَتَّى نُوتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَاتِهِ Seyyib olanlar,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 قَدْ فَصَّلْنَا لَكُم لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قد استكثرتم مِنَ النَّاسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ النَّاسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَظَلِّنَا تللنا قال <سؤال> النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله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 ya معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذَلِكَ alm yok Rabbek muhlek al Qurabı zulmün ve ahlı ha gafilün. Ve her biri bir derece. Ve Rabbek وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين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 فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وَجَعَلُوا لِلَّهِ بِمَا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَلَنَعَمْنَ صِبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصْلُو إلَى اللَّهِ وما كان لله فوهو يصل الى شركائهم سا ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون Bilal biri bu demek Allah'a en ami gibi 1-아리�んjackinle Bu terkîsine daha da kapları söylemek ve ilginli들'ler çok gur وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ نَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَا أَنْ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ve مَا فِي fi butun hazihi lan nami xalıctul lızukur na ve muhramun ala azvajına ve iye إِهُ حَكيم ليم قَدِ خَصِرَ الذيينَ قَتَلُ أَوولدَهُم سَفَهَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُ مَا وَزَقَهُم اللهَّهُ فْتِرَ أَنَّ الله. عَى قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان ve zeytun ve rum mana mutabih ve diğer mutabih, kulumun themeri, eza, aþmar ve إنه لا يحب المسرفين ومن لَنْ عَامِحُولَتَهُ وَفَرْشَةٌ كُلُوا مِمَّ رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 Kula الذكرين حرم أم لنثيين أم اشتملت عليه أرحام لنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن, وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ قُلَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمَلٌ ثَيْنَيٌّ أَمْ امْتَلَأَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ ثَيْنَيْنِ أَمْ كنتم شهداء أهذ وصاكم الله بهذا فمن أضلم من من اللَّهِ على الله كذبا ليضلل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah'a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 ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين Sayekulullazina eshruku lehu sha Allahumma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 Qul falillahi hujjatul baligh, faloşa ala hada kum ajma'in. Qul halum mesh hada kum, alatin فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هوا الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون "Olgun, Allah ve Tanrı'ya kutsanın. Allah, sizinle birlikte olmak istiyor. Allah, sizinle birlikte olmak istiyor. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ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 وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب ننزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أَ أن تَقُ إَِّمَا أُزِلَكِتَابُ عَلَ قَاءِ فَتَيْنِ مِن قَبللنَا وَإِن كَُّ عَدِرَسَتِهِمْ لَ أَوْ الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن الله ممن كذب بآيات الله وصدف عنها Sən jızıllərin yıcdıfı ona ayatına sün, Al-Ghazabı bıma kanı yıcdıfı, أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني ما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه اِنْهَا خَيْرًا قُلْ اَنْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ إن الَّذِينَ فَضْلَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لست مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إنما أَمْرُهُمْ الله ثم ينبوهما بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 و بذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي رب وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خِلَائِفَ الْأَرْضِ ورفع بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ۗ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ